Thank you.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 بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض فإني سائلك سؤالا بل إني مجيب عنك جوابا ذلك لأني منك وأنت مني وهكذا الإيمان هكذا الإسلام حقيقة وإنه لا يكون الرجل مؤمنا ولا يكون الرجل مسلما حتى يكون اخوك انت وانت يكون هو انت هذا هو الاسلام على الحقيقه دعوني اتولى عنكم جوابا وان كنت سائلا فاقول لكل احاد منا او لكل واحد منا كيف اصبح اصبحت والارض تحتك لا تميل والسماء فوقك تامن ما يكون منها اصبحت في بدنك في عافيه واراك جالسا شاء ربي في عافيه تنظر الي فلا يتحول بصرك عني اراك تجلس هكذا امنا مطمئنا في خير مجلس في خير مكان في خير زمان تركت ولدك وراءك في عافيه يلهو يفرح فيرقص قلبك فرحا بما كان ولدك بين عينيك يلهو ويفرح في عافيه امتى من مالك بحيث انك اكلت وشربت وشبعت وجئت الى هنا شبعانا بل وتعود الى بيتك ترقب ما يكون وراءه من شبع ايضا ارىك في عافيه ايضا في اهلك وزوجك فتركتها هناك في بيتك او جاءت معك الى مسجدك تخطو خطواتها تعيش كل هذا الحب لأما إلهك الذي تعبد هو الحفيظ سبحانه الذي حفظ عليك كل شيء حفظ عليك بصرك فانت تبصرني حفظ عليك سمعك فانت تستمع به وتسمع به خير الكلم حفظ عليك لسانك فانت تنطلق او تنطق به بلاغه وفصاحه حفظ عليك بذنك فأنت تقوم لله قائما وتركع لله راكعا وتسجد لله ساجدا حفظ عليك مالك فأنت هنا في عافية منه شيء منه في جيبك وشيء منه هناك محفوظ حفظ عليك أمرك كله هذا هو ربنا إلى هنا الذي نعبد ولدا عندما ترك يعقوب ولديه تركهما على عقيده تقول فالله خير حافظ ولهذا رد اليه يوسف فلم يضيع وكيف لا يضيع وهذه 40 سنه كامله والسنوات الطوال ضياع كيف لا يضيع وهذا الجب والجباب مظنه الهلكه لان الجباب ليست امنه في جوفها من العقارب في جوفها من الحيات وقرصه واحده عقربيه تنهي حياه الرجل الفحل البطل القوي الشديد ولكن يعقوب ترك تركه مستامنا الرب مستودعا اله يقول وهو يودعه فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين فلذا حفظ ولده الاول في الجباب والجباب ما ظنت هلكه وضياع وحفظ ولده الثاني فصار الى كنف الى كنف اخيه اخوه الموصوف في الايات اجعلني على خزائن الارض فاني او اني حفيظ عليم فصار يتقلب يوسف واخوه في حفظ ربه ولهذا رد ولداه إليه ساعة من الزمان يقول يوسف عليه الصلاة والسلام يا أبتي ذلك تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا يا أبتي إن ربي لطيف لما يشاء يا أبتي هذا يوسف هذا بن يمين يا أبتي هذا هو العرش تجلس عليه واولادك بين يديك محفوظون بل ان حفظ الله لا يتجاوز البدن انما يتجاوز الى الدين ويوسف يعيش محنه المعصيه وما ادراك ما محنه المعصيه امراه تتوعد ولا ان لم يفعل ما امره ليجنننا ومن ورائها زوج هو مثال على الدئاسه والخنوع يوسف اعرض عن هذا واستغفر لذنبك وداعش شباب في بدني وما ادراك ما داعش الشباب هو الداعي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج لما يعلم من داعي الشباب والشهوه في قلوب الشباب نار تحرق والمرأه من امامه ويشبه ان تكون جميله بل هي جميله لان الجمال قرين المنصب ولذا قال دعاتهم رائه ذا منصب وجمال فهذا اخر وهو جمال المراه ثم هي الراغبه الراغبه المتحايله بكل اسلوب وتقول له هيت لك فلا يخشى من وراها فضيحه ولا يخشى من نسائها نمما بل انها لا تستعين عليه بكل ادوات المكر والحيله ويوسف يقول عليه الصلاه والسلام والا تصرف عني كيدهن اصب اليهم واكم من الجاهلين هكذا يقول النبي يوسف علمت لماذا انت في حظ من المعصيه كل ساعه يحفظ الله عليك بصرك يحفظ الله عليك يدك يحفظ الله عليك قلبك يحفظ الله عليك امرك فانت تتقلب في حظ الله ما بين حفظ البدن وحفظ الدين ويوسف يقولها والا تصرف عني كيدهن انت الحفيظ سبحانك والذي استودعك يعقوب اولاده حفظا لا في ابدانهم وانما في دينهم وعند اذن يخرج يوسف من هذه المحنه حيث يقول الله فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم انه هو السميع العليم انه هو السميع العليم ربنا الحفيظ سبحانه حفظ علينا هذه السماوات هذه الارض فلا ترسل السماوات الا خيرها مطرا ولا تميد بنا الارض ما تميد ما تميد الارض وما تهتز لان الله يمسك السماوات ان تقع على الارض ويمسك السماوات والارض ان تزولا ربنا الحفيظ الذي امسك علينا ارضنا فلا تميد بنا ونسير في هذه الارض امنين مطمئنين قل سيروا فيها ليالي واياما امنين حافظ علينا هذه السماء والسماء احيانا تاتي بشر ووالسماء احيانا تاتي بهلك وارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يوم شناس هذا عذاب اليم فحبب السماء فلا ترسل الا خيرا ومطرا سقيا لنا وقي لنا ولزرعنا ولنباتنا فيكون شرابا ويكون طعاما ويكون رزقا ويكون كل شيء انت الله الحفيظ الذي امسك السماء فلا تقع على الارض انت الله الذي امسك الارض فلا تزول انت الله الذي يحفظ الرجل في ولده والرجل ذهب الى قبره ميتا وصار جيفه من الجيف وعظمه ولحمه قد ضاع في التراب وعظمه تحلل فلم يبقى منه شيء وولدها هنا في الحياه في حفظ الله حتى قال وام الغلام فكان وام الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما يحفظ الله على اليتيمين ما لهما كانتهما ويجعل حفظه بين على يد نبيين كريمين عظيمين هما موسى والخضر ارايت كيف يحفظ رجل في ولده مع ان الرجل قد ضاع وصار ذكرى في التاريخ ولكن حفظ الله حفظ الله لا يضيع ساعة من الزمان لان الحفظه في اللغه هو التعهد التعهد وعدم النسيان وربنا لا ينسى انظروا لا ينسى هذا الرجل في ولديه فلا يضيع كنزهما مع ان الامه بخيله متربصه بكل درهم ودينار والبخيل ما عنده حرام ولا حلال البخيل المال هو غايته من اي وسيله باي وسيله طلب ولكن الله الحفيظ الذي يرسل حفظه على هذين الغلامين اليتيمين في قريه ومدينه لا تستحق فقال واما الجدار فكان غلامين يتيمين في المدينه استودع ربك نفسك ومالك وولدك وامرك ودينك كله ولذا رايت رايت موسى عليه الصلاه والسلام وهو في تابوت فرأيت كيف يحفظ تابوت في مياه في مياه النيل فياخذ وجهته وكيف يحفظ تابوت وقد علمنا سفن العماليق تغرق نعم السفن العماليق تغرق وكم من سفينة غرقت ما بين أعيننا لم يغنها أن الذي يقودها هو أعظم الربابنة لم يغنها أنها تدار بأعلى تكنولوجيا الحياة وبأعلى تكنولوجيا المدنية وقد رأينا في تاريخ السفن الغارقة تيتنك وما تيتنك آية كانت في دنيا السفن غرقت السفن وهذه نصف الدنيا كانت سفينه نابليون التي يدعونها نصف الدنيا وغرقت في المياه الضحله في خليج ابي خير لماذا تغرق السفن العماليق لان الله لم يرسل حظه هناك ما ياخذ التابوت وجهته وبغلام رضيع نعم بغلام رضيع بل يتجاوز حفظه حتى يذهب موسى والى من الى عدوه ارايت يحفظه الله بيد عدوه سبحانك انت الحفيظ ان يحفظ موسى ويحفظ بين يدي من عدوه ومن عدوه الذي اخبر الله عنه فقال يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلككم بلاء من ربكم عظيم يقتلون في الايه الاخرى ارايت الى موسى يحفظ ويحفظ بين يدي فرعون وهل تحفظ يد فرعون شيئا وهي اليد الاثمه اليد القاتله اليد التي لا تستامن على شيء سيرسل حفظه في القلوب حتى تقول المراه قره ايد لي ولك لا تغتلوه عسى ان ينفعنا او يستخذه ولده هر ايت الى حفظه جعل من العدو ولدا جعل من العدو ابا وجعل من موسى عليه الصلاه والسلام ولدا وما ظنك بولد يعيش في قصور الفراعين بل وحفظ الله عليه فطرته وحفظ الله عليه اخلاقه ان يعيش في قصور الفراعين فيخرج هو هو موسى ان يعيش يوسف في قصور الفراعين فيخرج هو هو يوسف وقصور الفراعين قصور تتلوث فيها الاخلاق ولا تحفظ فيها مكارم الاداب ارايت ان يعيش في مستنقع نجس وبئر قذره فيخرج منها يوسف باخلاقه حيث يقول معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون وموسى يخرج منها باخلاقه حيث يقول لفتاتي الرجل الصالح ما قطبكما ما الذي اتى بكما الى هنا أرأيت كيف حفزت فترة موسى فترة فرعون مع أنهما عاش في بئر قذرة وعاش في قصر نجسة وذلك الظن بقصور الكبار وقصور الفراعين والتي أخبر الله عنها في كتابه الكريم في غير آية حتى قال هيت لك هذه قصور الفراعين والتي أخبر الله عنها في غير آية حتى فقال رب العالمين في كتابه الكريم وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب فهذا حفظ الله تعالى غلاما حفظ الله تعالى رضيعا ما تغرق السفن العماليق انه الله الحفيظ الذي حافظ علينا كتابه انظر الايه التي يقراها امام الحرم ان اعطيناك الكوثر هكذا يقراها اصغر صبياننا في اخر كتابيد الدنيا كل يقرا ان اعطيناك الكوثر لا يخطئها شكله ولا يخطئها حرفا ولا يخطئها كلمه لان الله يقول انا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ فَلَا يَتَشَابَهَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ وَلَا تَخْتَلِطُ آيَاتُهُ وَلَا تَضْرِبُ كَلِمَاتُهُ مَا يَقْرَؤُ أَكْوَامٌ كَيْفَ يَقُولُ كِتَابُهُمْ فِي وَرَقَةٍ يَا بُطْرُسُ أَنْتَ صَخْرَتِي وَعَلَيْكَ أَبْنِ كَنِيسَتِي مَا حَلَلْتَهُ فِي الْأَرْضِ فَأَنَا أُحَلُّ فِي السَّمَاءِ وَمَا رَبَطْتَهُ فِي الْأَرْضِ فَأَنَا أُرْبِطُهُ فِي السَّمَاءِ أُرْبِطُهُ فِي السَّمَاءِ واوتيك مفاتيح ملكوت السماء عندئذ تقول بصوت قوي يحيى بطرس ولكنها ورقه واحده ورقه واحده تنتقل بها الى الاصحاح الثامن فيقول يا بطرس انت شيطان انت ما تركه لي لانك تعمل للناس ولا تعمل لرب الناس ولا السندري ولست ادري الناس على الاصحاح السادس حيث يتبترسون اما على الاصحاح الثامن حيث لا ينصبترسون ويعيش القوم في الضلال المبين الذي تسمع والذي ترى بعينيك اله يصلب وتلك ضحكه في تاريخ الاديان ضحكه كبرى في تاريخ الاديان الاله المصلوب كيف اله وكيف مغلوب ما لكم كيف تعقلون ويعيش الناس في اضطراف وفي اختلاف الكتاب الذي بلغت نسخه كما تقول احطائية قريبا من سبعين الف انجيل وقد جربها رجل هناك في الهل فكتب ثلاثة نسخ من القرآن وكتب ثلاثة نسخ من الانجيل بدل فيها وغير واخطأ فيها وفعل وجغلت يداه ثم ذهب الى سوق الناس فباع الثلاث نسخ من الانجيل لم ينكر احد فيها خطا وهي اليوم مقروئه وهي اليوم متعبد بها في بيوت العباده ولكن لما خرج بنسخ القران على الناس وضعها بين ايديهم فبنظره واحده ولست اقول نظره عالم وانما هي نظره مسلم فطري نظر الى الكتاب فقال ما يكون هذا كتاب ربي ثم طرحه جانبا وعاد الرجل بنسخ ثلاث ما باع منها ورقه وما قرأ الناس فيها كلمه فقال ساعتها لا يكون هذا الا كتاب ربي ولا يكون هذا الا كلام ربي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فانظروا كل محاوله كل محاولة وليت العالم يؤمن ويصدق وياخذ عبرته من التاريخ كل محاولة في هذا القران تحريفه وكل محاولة في هذا القران اختلافه فانها ساقطه تحت الاقدام لان الله قال لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نعم سوره الكوثر التي اقراها امام الحرم هكذا ان اعطيناك الكوثر هي هي سوره الكوثر بحروفها هي سوره الكوثر بشكل كلماتها ما يقراها اخر صبياننا في الكتاتيب ولو كان في تخوم افريقيا او في جنوب الهند كل يقرا ما يقرا امام الحرم انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون فانه حفظ علينا كتابنا حفظ علينا كتابه فلا يختلف علينا ولا تختلط كلماته ولا يضيع منه حرف ولا شكل نعم حفظه علينا بل حفظ علينا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم معه لأن القرآن من السنة والسنة من القرآن والجسد لا يصح إلا أن تكون له رأس والسنة هي رأس القرآن والقرآن هو جسدها ولذا انظروا هذا البخاري في مختبر عالمي يجمع له عشر من العلماء اختبارها لما معه من الحديث وكل يروي عليه 10 احاديث يخلطها تخليطا فيجعل حديث عائشه من حديث ابي بكر ويجعل حديث عمر من حديث ابي هريره ويخلط في اسانيدها فيجعل حديث ابن سيرين من حديث موسى بن عقبه ويجعل حديث نافع من حديث ثابت البناني والبخاري يسمع ال100 حديث ال100 حديث المخلطه المئه حديث المختلفه الضائعه ثم يقول كل هذا لا يثبت كل هذا لا يثبت كل هذا لا اعرفه ثم انظروا الى عجوبه عجوبه الزمان والمكان وعجوبه العصر والدار فيقول البخاري انت ايها الاول حدوثك حديثك الذي تروي فانما هو من حديث الرجل الرابع عند حديثه الثالث ويرد البخاري الخطا لتماعه ماذا مره فليسقط كمبيوتر العالم فليسقط كمبيوتر العالم حفظه وهذا هو البخاري حفظه ما نعلم الكمبيوتر يصحح معلومه بل ما يدخله خطا يخرج ماذا خطا مرتين والبخاري يدخل الخطا في راسه فيخرج صوابا على لسانه ان نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون وقوله الذكر كما يصدق على القران يصدق على السنه لان الله تعالى قال وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم وقوله الذكر في ايه النحل هي ماذا السنه انزلنا اليك السنه لتبين للناس ما نزل اليهم من القران فالسنه محفوظه ما حفظت القران ليت قوم يعلمون وليس العالمنه يستريحون ويريحون نعم ليت قوم يعلمون وليس العالمنه والعلمانيون يستريحون ويريحون وهم الذين في كل يوم محاولاتهم لا تنتهي وعند اذ اقول ما قال الاول يا ناصح الجبل العالي يا نصح الجبل العال ليكلمه اشفق على الرأس لا على الجبل الرأس لا تنضح جبل واذا نطحت الرأس جبلا عادت ماذا مكلومة مجروحة نعم يا نصح الجبل العالي ليكلمه اشفق على الرأس لا على الجبل السنة لها سبات من سبات ماذا الجبال التقليل وفي حفظ السنة ما تجد عجبا نعم ما تجد عجبا نعم وقد روي لك من العجب ما سمعت وحسب ذلك إشارة ربكم سبحانه وتعالى الحفيظ الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يحفظ الرجل في أهله ويحفظ المرأة في نفسها والذئاب مرأة لا تنقطع طلبا ولا تنقطع نهشا لارضها وهذه سر بين الجبار والجبار تعلمه من هو وقد ذكروا له تلك امراه وضيئه هي من اجمل نساء العالمين لا تكون الا لك لا تكون الا لك وهذه هي البطانه دائما والبطانه هي مصيبه الامه نعم هي مصيبه الامه هم من وراء الكواليس وهم سر النكبه والازمه في كل شأن فجاءوا له بسر وابراهيم لا يستطيع دفعا ولا منع ويقول لها قولي انك اختي نعم يقولها يحفظ بها ماذا نفسه لان الذي ان الذي يسطو على الاعراض لا يبقى لا يبقى الا ان يسطو على الدماء ولا فرق عنده بين الدماء والاعراض وسرى هنا تقول لربها انت الحفيظ وقد ادخرت من امر نفسي لهذه الساعه ما حفزت علي يا ربي فرجي الا من زوج كما امرت فماذا يكون هذه الساعه تضيع ساره وهي امتك تضيع ساره وهي امالا بك حافظه وحفيظه أقضيع سرى ولو كان الجبار والله تبارك وتعالى قالها في كتابه قل الله قل الله والله سبحانه وتعالى اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه فمن يقول الجبار وانت القوي نعم من يكون الجبار وانت الله القوي وادي سرى زوجها ابراهيم والرجل لا يضيع في اهله صالحه وهذه سر من حفظت على نفسها فرجا الا من زوجها هذه سر وانت من قبل ومن بعد الحفيظ سبحانك انت من قبل ومن بعد وعند اذن تستودع سر ربها عفتها تستودع سر عند اذن بدنها ربها تتودع سر ربها امرا كلها في دعاء ونجوى ودراء والجبار يشل بين يديها نعم يشل بين يديها ويصلح فارا مذعوره فارا لا سكنه له ولا حركه ويقول اطلقيني ايتها المراه اطلقيني ماذا فعلتي بي هكذا يقول لها في ذل الطلب الا انت الجبار الاستاء انت الجبار ولكن ساره التي قالت يا رب احفظها يا رب بحفظا وانت الحفيظ ايمانا بك فيشل الجبار بين يديها ثلاثه مرات وتخرج ساره لا تمس بسوء ولا تمس بشيء حتى لا يمسها الجبار لمسه واحده اتشل اركان لبا فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين نعم وحفظه سبحانه وتعالى كما يقولون هو حفظ عام يحفظ به الخلائق جميعا يا ويل الكفر يحفظهم ربهم في ابدانهم ويحفظهم ربهم في ارزاقهم ويحفظهم ربهم في اولادهم وَذِي عَمْفُسٍ وَهُمْ كُلَّ سَاعَةٍ يَكْفُرُونَ بِهِ وَهُمْ كُلَّ سَاعَةٍ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى غَيْرِهِ وَهُمْ كُلَّ سَاعَةٍ يَشْهَدُونَهُ نِعْمَةً وَهُمْ كُلَّ سَاعَةٍ يَكْفُرُونَهُ حَقًّا حَتَّى جَعَلُوا مِنْ عِبَادِهِ وَجَعَلُوا لِعِبَادِهِ نَصِيبًا مِنْهُ وَجُزْءًا يَا وَيْلَ الْكَافِرِ وَيَبْقَى حَظٌّ فَوْقَ حَظٍّ ما حفظ الله به خاصة اوليائه وعباده فيحفظهم من الفتن التي تموج وتعرج العقول عرجه والرجل في الفتن يمسي مؤمنا ويصبح كافرا والفتن لا تدقي على الارض مؤمنا الا قليلا هكذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والفتن لا تغادر بيتا بل تسقط الفتن على البيوت كمواقع القط نعم كما واقع القدر والرجل ساعتها يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف نعم وعينه في الفتن تخدعه وعقله ضاهه ولكن حفظ الله حفظ الله الذي ادخره لعباده تلك الساعه يخرج بهم من هذه الفتن نعم يخرج بهم من هذه الفتن كما اخبر ان احمد ادخل احمد الكير اي الفتنه فخرج منها احمد كالذهب الاحمر والفتنه تعرج والعلماء قد سقطوا نعم سقطوا ولست ذاكرا واحدا منهم لا يعني لا ان نذكر اسماء واحمد وحده الا من ثلاثه كانوا معه احدهم يسقط في الطريق ميتا واحمد يبكي ويذهب ابو احمد الى السلطان وحده والسلطان قائم على راسه يمنيه ويعده يا احمد قلها كلمه واحده تكون ممن يطئ بطافي تاكل يا احمد من الفلوزج الفلوزج بدهن الفزدق طلبت يا احمد بن حرير الثياب يكون لك من قصر جوار للامير كل هذا يا احمد خزائنك تمتلئ مالا ودنير دنانيرها ذهبيه قلها يا احمد كلمه واحده كلمه واحده يا احمد قلها واحمد وحده في الفتنه يقول لا اقول الا ما قال الله لا اتكلم الا بما تكلم به رسول الله اعطني ايه من كتاب اذكر لي حديثا نبويا وانا اقول ما تقولون انا اقول به لا اقول الا بما قال ربي وعند اذ ياتي وعيده وما ادراك ما وعيد المعتصم والمعتصم صوت حرب ولسان يقطر دما المعتصم الذي اجبل الله به الكافرين وقلما اظافرهم ومعركه عموريه شاهدة على باته وشدته وهو الذي قال فيه ابو تمام السيف أصدق انباء من الكتب في حده الحط بين الجد واللعب فالمعتصم صاحب سيف وسيفه مسلول لا يدخل غده فماذا أنت فاعل يا احمد ما بين الامنيه والوعيد والمعتصم بينهما والدنيا من حولك تتلفث فلا تجد احدا فلا تجد احدا حتى اقرانك من العلماء واسرابك من الفقهاء تركوك وحدك لمصيرك يا احمد واحمد وحده والمعتصم عند راسه والمعتصم عند راسه واحمد يقولها يا رب غر حلمك هذا الفاجع حتى تجر على اوليائك بالدرب انت الله الحفيظ ان ضاع حفظ البدن في ضرب المعتصم فلا يضيع يقين القلب وايمانه ويهون ما في البدن يا رب وان لم يكن لك علي غضب فلا ابالي كل الناس هؤلاء من ورائي الامه من ورائي يا رب كلمه واحده كلمه واحده يسبق بها لسان احمد يضيع الوجود والكل يقول ما يقول وخلق القران هي الفتنه والمحنه فماذا انت فاعل علمتك يا ربي حفيظ انت الله انت الله الحفيظ الذي يدخر العبد حفظه لتاعه الفتن نعم لساعه الفتن وان كانت الفتن عمه تعصف ويضرب احمد رحمه الله تعالى فلا يجي فلا يبقى في بدنه اثر للضرر كل يضرب فذا يذهب الضرب ضياعا لان حفظ الله سبق هذا البدن هو الاصوات لا تنزل عذابا بل انها لا تملا القلب عذوبه بالبلاء والابتلاء ويخرج احمد بن هذه الفتنه وحده رحمه الله ما سقط الجميع فلماذا ان الله هو الحفيظ سبحانه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هذا مبلغي من العلم وعلمكم انضم الله تعالى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 وارض اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإهتان إلى يوم الدين ثم أما بعد أبو بكر رضي الله عنه ونبيه قصة أخرى قصة أخرى في الحفظ وسيوف المشركين ونبيه مسلوله يحملها الشداء العرب واقوياء العرب والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في معذل ليس بايديهم سيف وليس معهم عصا نعم ليس معهم شيء وابو بكر الخائف يقول لنبيه وانما يخاف على نبيه رضي الله عنه ارضاء لا خوف الشرك والكفر انما يخاف خوف المحب يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمه لراانا كل شيء ساعتها سينتهي لا يكون اسلام ولا يكون ولا تكون نبوه ولا يكون قران نظره واحده يا رسول الله تحت اقدامه والكافر لا يرحم الكافر لا يرق له قلب وعداوه الدين هي كل العداوه وما ترجو من عدو دينك وقد قال الله تعالى له ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا وهي عداوه حسد من جهه اخرى وإن يكاد الذين كفروا لنزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وما أدراك ما عداوة الحاسد كل العداوات ترجع ماتتها إلا عداوة من عداك عن حسد إلا عداوة من عداك عن حسد فكيف إذا جمع الحسد وعداوة الدين ومحمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه والمطاردة الشرقية تلف الغار لفه نعم لفه ونظرة واحدة تحت الاقدام نظرة واحدة تحت الاقدام لا يكون محمد ولا يكون ابو بكر انا ما علمت الكافر يرحم وما علمت الكافر يرقق انما ما علمت الكافر الا عدوا يرفع سيفه يرفع سيفه حقدا يرفع سيفه كفرا أنت يا محمد ها هنا ومعك أبو بكر وأبو بكر يقولها يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا كأنه يقول لم انتهى كل شيء فلا يكون إسلام ولا يكون قرآن ولا يكون إيمان ولا يكون شيء والكافر لا يرحمك يا رسول الله ساعة من الزمان وقد ألقى إليك بفلزات أكباده من أشداء قريش وأخرج من كل قبيلة قويها وتلك مشورة الكافر الأول والعدو المبين الشيطان الذي ألقاها على ألسنتهم جميعا وخرج الشرك متوعدا والشرك لا يخرج إلا وعيدا بطرا ورياءا فيقول يا أبو بكر يا أبا بكر ما ظنك ما ظنك وظن الوجود كله؟ باثنين الله سالسهما ما ظنك يا أبا بكر؟ وأنا أرسلها للوجود كله ولو يسمع الوجود من فوق عتبات المنبر ما ظنكم بأمة إلهها الله؟ ما ظنكم بأمة كتابها كتاب ربي؟ كلماتها كلمات ربي ما ظنكم بأمة كتابها؟ نبيها محمد صلى الله عليه وسلم ما ظنكم بأمة رجالة يا كنتم خير أمة أخرجت للناس إسلامكم لا يهزم دينكم لا ينكسر وما قاله النبي لأبي بكر فنعيد على أسمائكم لا تحزن إن الله معنا يا من ارسل استغاثته لامريكا امريكا تغلب ولا تغلب تلوني على حرب انتصرت فيها امريكا مع الرجل المخبول الاخو ميني فضيحه على لسانه الاشهاد والعالم خف الصومال وما ادراك ما الصومال وما يملك الصومالي الصومالي الجائع ابدا اخرج امريكا من بلدي تجرئ ازيال الخيبه وكان اطابع كل صومالي على قفا كل امريكي واهي مستنقع افغانستان لا قيمه لهم مال عربي هناك ما لا قيمه لهم مع البدو الرحل في جبال افغانستان ولا نسمع عن نيرانهم الا صديقه لا تضرب حتى نيرانهم الا من إلا صديقا ومعاهدا إلا صديقا وفي كل يوم يسقط منهم عشرات ومئات الأمريكي الذي مشكلته في عالم كيف يأكل الشوكولاتة في بلاد الحر هذا هو الأمريكي على الحقيقة هذا هو الأمريكي يا من أرسل استغاثته إلى أمريكا معكم أمريكا معنا الله إن الله إن الله معانا هكذا قالها ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا ودخل النبي المدينه صاتعا منتصرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم يجرون ازيال الخيبه الى مكه قافلين عائدين والرسول صلى الله عليه وسلم يمضي في طريقه حتى الذي ارسلوه ليدرك محمد وهو من اشجع رجالات العرب وهو من رجل الصحراء سراقه الذي ادركه في بعض الطريق فيرسل الله حفظه فتذهب فتذهب ارجم الناقه الى الصحراء والى تخومها لا تقوم بسراقه سيعود سراقه بالوجه الذي بغير الوجه الذي ذهب به فيكمل حفظ الله بايمانه وتلك الكعبه شاهدة وشهادة الكعبة شهادة صدق ما نقرا في كتابنا الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل واحد يومها لا يمنعها حتى كبير قريش قال انا رب الإبل فمال وللفيل اعطني إبلي فانا ربها أما البيت فربه يحميه وأما الإسلام فربه يحميه وأما القرآن فربه يحميه وأما المسلمون فربهم يحميهم قال ها هناك عبد المطلب وجاء أبره بجيشه وأرسل فيله والفيل حرم عليه حبته حابث فلا يتحرك الفير حركه نعم حركه واحده ويرسل الله حظه على البيت مع ان المشركين قد اخلو البيت وابراه افعل بالبيت ما تشاء ويرسل الله حظه على بيته وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل وهي حجاره لا تخطئ مسومه عند ربك للمسرفين ترسل وعليها اسم صاحبها لا تخطئه نعم لا تخطئه انه الله انه الله الحفيظ العليم عباد الله لينتهي الحديث عند كلمه ابن القيم التي تقول لا تحسبن العدو غلب ولكن الحافظ عنك اعرض لان الله الحفيظ قد جعلها قد جعلها رب العالمين على سنه تقول يقول الله حيث تكون فاذا قال اذكروني اذكركم فانه يقول احفظ الله يحفظك الذين يطلبون حفظ مصر دعاء والدعاء حينا في الظلال والدعاء حينا في الضياع مصر لا تحفظ بشروط ولو كانوا ولو كان كل رجل على راسه شرطي ولو كان كل رجل على راسه شرطي يحفظ الناس منه ويحفظه من الناس مصر لا تحفظ بدجال يدعون شعبيه وغير شعبيه تحفظ من, من من الحفيظ هو الله بل ارادها محفوظه فليعلم ان حظها حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك ولذا قال احفظ الله يحفظك والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لكل احاد منا وهو يعطيه بطاقه حفظ عليها خاتمه حيث يقول الله يا ابن ادم ان ترك علي اربعه في اوله فانا افيك اخره انا اكسيك اخره ان تركع لي اربعه اربع ركعات ترسل عليك حفظه لاخر يوم فتعيش يومك amنا مطمئنا نعم amنا في رزقك في ولدك في امراهك في نفسك في عافيه والله تعالى هو الذي ارسلها من فوق سبعه ارقع اربع ركعات لان هذه الصلاه التي قال فيها رب العالمين حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وعندما يقول حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى فان هذه الايه يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك ولذا قال في اخرى اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات مصر امنها من المساجد يكون مصر امنها في هذه الركعات تكون نعم لا تحفظها الا الركعات ولا تحفظها الا الصلوات نعم اقولها ها هنا وليس قومي يعلمون ولكن الغارقون في الماديه المؤمنون بقدرات البشر لا يسمعون وان كانوا يسمعون فلا يعقلون نعم لا تستودع مصر في ايد رجل وانما الحفيظ هو الله ولكن حظ الله ليست منحه مجانيه انما حفظ الله على شرط احفظ الله يحفظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس قد حفظها من ان تحترق فتكون ليبيا اليستم حر قد حفظها من ان فتنه تشتعل اليوم بعد اليوم فتشبه يمن أليس قد حفظها فلم يكن رئيسها أسدا وليس أسدا إلا على شعبه يصدق عليه قول الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة وهو الذي ما وجه رصاص واحدة إلى دولة اليهود ما وجه إلى صدور شعبه مصر الذي حفظها من فتنتها التي انقطعت في ثمانية عشر يوما هو الذي يمد عليها حفظه بعد ولكن لا يكون الحفظ الثاني الا ما كان الحفظ الاول احفظ الله يحفظك فان لم تكن فان لم تكن هذه قاعده عامه فلتكن قاعده خاصه لكل واحد منكم ولذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان تركع اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره وهذا وعد الله ووعد الله جازم ولذا ما كان يدعو بالحرز الا ربه فظن بالاسلام قاعده فظن بالاسلام قائمه فظن بالاسلام هكذا يقول كانه لا حظ الا بالاسلام والاسلام هو مصدر الحرز الامن لا يحفظ المجتمعات والقوانين لا تحقق امنها والاستغاثه العالميه لا تزيدها الا خوف واذكر كيف امتلات ليبيا خوفا على خوف لما دخلها المغيثون العالميون نعم وانما حفظ الله لانه هو الحفيظ الذي ضمن عباده حفظ حيث قال يعقوب فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ربنا احفظ بلادنا ربنا احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام في كل وقت وحين اللهم احفظنا من بين ايدينا واحفظنا من خلفنا واحفظنا من فوقنا واحفظنا من ان نغتال من تحت ارجلنا انت الله الحفيظ العليم اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم هذا مبلغي من العلم والعلم كله عند ربي سبحانه وصلي اللهم على النبي المشتكى والرسول المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم والله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله هيا على الصلاه هيا على الفلاح قد قام